ان كل شيء خلقناه بقدر وما امرنا الا واعيده كلام حين بالبصر ولقد أهلكنا أشياكم فهل من مذكر وكل شيء ان المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عِنْدَ مليك مقتدرني الرحمن الرحمن علم القرآن خلق الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. The man Ah. <laughs> Conte. I'll be For being I, I... For behind. I No. <laughs> The b i, -E -I be i -E. Thank you.